وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل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 وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسروا القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنسب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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء يبن ابن وفاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال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 والذين يصرون ما أمر الله به أيموا يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم يخافون سموم الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ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 وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب